قل إن جت الإنس والجن قل إن, الإنس والجن قل إن الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا